الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالمين ولقد فظني يا لبى أبى بمعه وقير وأنا له الحديد أنعمل سابقته وقدد في السبض وعمل صالح إني بما تعملون بصير ولسليمان ذي حدوها شه وأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ النَّبِّئِ مَن يَعمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُضْلِلْهُ مِنْ السَّعِيرِ يَعْمَلُ لَنَا وجفان كالدواب وحضور الراسيات يعمل آل داود شكرًا وقليل من عباد يشكر فلما غضنا عليه الموتى دللهم على موته ما دللهم على موته إلا وَيَكُونُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا قَرَتْ بَيِّنَةٌ إِنَّهُمْ كَانُوا يَحْلَمُونَ الظَّنَّ أَلَمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مِثْلَ مَا نَبُثُ فِي العذاب ماية جنة عليهم وشمال كلوا من الأصب ربه وشكروا له بلده طيبة ورب الظفر فأعره فأرسل عليهم سيد العلم وبدل لهم زواتي <سيحك> أقوم الخطيء وأسلم، زواتي أقوم الخطيء وأسلم وشيء من سدّة قليل. ذلك جئت إلىهم بما كثر، وهل ذاتي إلا تكرر؟ وجعل الذي اللهم أهديه ورزقناهم كلهم رزقا إن ذي ذرائع آيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبراهيم منهم أتبر منها شيء